Delik tu عزمت المسير بعزم الحديد وودى دنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود توجه طرفي لأرض الأسود فيا أم لا تحزني لي فراقي فإني مضيت لأرض العراق فهي يمسحي عنك دمع المآقي فما إلا لدحر فما سرت إلا لدحر اليهود وعذرا أبي قاد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العبادة فجيش الصليبي في البغي تمادا وأبناء ديني أراهم رقود وأبناء ديني أراهم رقود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 ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهينفرون انفروا للوغم لكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود لمن تتركون الأسرى لمن وقد كُبِلوا في سجون المحان وذقوا